إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بمن الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرأ في لوح محفوظ